شبعنا محمد الله وصديقنا شبعنا محمد الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم على كثيرا أما بعد أيها إخطة القرام عباد الله هذا درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهذا على باب الله على المساله ساب اشرفت على الخضر حاج وجه تعالى له باليسار في الصلاه بتجينا هون بالكرسي اللي هو تعالوا خليك يا شيخ اشرفنا الكراسي كرسي في سلمان اي ما في شيء هناك sabb enni malis salala يا أبو النهي علي المسألة قال حدثنا بكرو بن أبي شيبة وتعلمون أن الإمام مسلم رحمه الله أكثر في صحيح من الرواية عن أبي بكرو بن أبي وهو عبد الله بن محمد العبس الكفر صاحب المصنف وصاحب التفسير قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيب عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية أي معاوية عني سكيان معنا يا أخوة رضي الله عنه عن سمعت معاوية رضي الله عنه معنون أن معاوية كاتب الوحيد معنا يخل كاتب وحي النبي على السورة وكتبت الوحي كثيرون. كثيرون منهم معاوية في الضوء المعلم قال يقول اياكم واحاديث شبه يعني قولهم ايه تحرق في التحديث تحرق في المقر لا تكثيروا من الاحاديث وانت غير متحرق وانت غير متثبت عليكم التثبت عليكم بالتبير عليكم بالتبطيش ما تخبرون وتنقلون لأن الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالذي يروي عن واحد من الناس أنت إذا رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنت غير متأكد أن هذا الصحيح يثبت من ورائي تشريع وتحريل وتحريل معناه ان كذبا علي ليس ككذب على أحد الانسان لا يحدث الا بالحديث متاكد انه فعلا ثابت الى النبي عليه الصلاه والسلام فكان معاويه, معاوية من قائل صرا او ضمان و من جوار الارض فكان يقول لهم اياظم والان يعني احاديث حد يكون كثيرا تثبت لا تحرض تثبتوا تبينوا فيما تقل... في مسقط الدقيق في الروايه لانكم تحدثون باحاديث انتم تفهمون فيها تنسبون الى النبي عليه الصلاه والسلام وليس كذلك يقول اياب احاديث الا حديث كان في عهد عمر فانا عمر الزهري لانه عمر كان بيشدد على الناس ها هذا الباب فكان عمر كان يقرؤهم على الصحيح مغير الثابت الى النبي عليه الصلاة والسلام ينفيه إلا حديثاً كان في عهد عمر تعرفون أن عمر كان شديداً للحق والله كان شديداً وكان نائبه أبو عبيدة سهلاً هكذا الرئيس شديد والنبي ليه تسير, تسير. المشكلة بك عن الرئيس ليل والنائب ليل في سن الدنيا وأيضا مشكلة تلك يكون الرئيس شديد والنائب شديد هذي مشكلة تجد شوفه البقرة كان ليل صح؟ وعمر النائب لما جاء في عبد عمر، عمر شديد والنائب أبو عبيد طيب قال فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل كانت له حيبة. إلا هو خوف، يخوش، احترام، هو توقير وجلالة قال فإن الله كان يبتلك الناس بالله عز وجل سماء الله صلى الله عليه وسلم هو يقول من يريد الله بي خيرا يفطيه بالدين وهذا حديث المتفق عليه من الحديث معاوية ابن أبي سكيان رضي الله عنه من, من يريد الله بي خيرا يفطيه بالدين يعني أنا الفقه الأكبر والفقه الأصغر الفقه الأكبر هو العقيدة والتوحيد والفقه الأصغر الأحكام والخلال والحرام يفقه في الدين فعلا هذا أحسن له من الأموال وأحسن له من الشهادات وأحسن له من المناصب الفقه في الدين هون الرجل ينال منزلة مرتبة يصطفيل لعز وجل فيبقى عن الله مراده عن المسؤول عليه الصلاة والسلام هذا هو قال من يريد له بخيره يفقه في الدين نعم ولم يقل من يريد الله بي خيرا يعطيه مات وذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ لنبيه وقل رب بزده عيني اينا مش مالك ولا وظيفة ولا منصب ولا كذب فقال من يريد الله بي خيرا يفقه في الدين وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن فمن اعطيته من طيب نفس عن طيب نفسه فيبارك له خازن يعني خازن امين على مال الله معنى فيبارك له فيه ومن اعطيكم من المساله وشارهم شرب يعني طبع حب التوسل كانك الذي ياكل ولا يشبع هل حكم حديثا قرانا الليله للشيخ محمد حديث الوحيدة حديث من من الصحابة يا شباب الشيخ أبو محمد بعد مراته أبو حمد الجبالي أول أبو عبد الله اليوم أبو حمد يلا ها حديث اللي هو حديث معاوية إخوة حديث معاوية ابن أبي سكيان أول ملوك الإسلام معاوية ابن أبي سكيان أول ملوك الإسلام راضي ومغانم طيب عندي طبعا الرافضه والشيعة ان معاويه هذا ايه خرج من الدين وارتد ومصايب حتى سموه الكلب معاويه <تصفيق> <تصفيق> عندهم كلب جنبه قدام معاويه عندهم احيانا يسموه الحمار عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب الفاروق الحمار عندهم يسموه عمر بن الخطاب من رايد من اهل السنه ماشي على واحد من اهل الشيعة رافضة فوجد الرافضه دول فوجد الرافضي عنده حمى والحمى دي قاعد ايه رجله بيرفص الرافضي فالسني قاعد لله درك يا ابن هكذا طبعا اهل البدع <تصفيق> هكذا دفع اهل البدع يا لا اله الا الله طيب على كل حال معوية أرضو كاتب كاذب الوحي وأول ملوك الإسلام ومنهم من يقول خال المؤمنين ليه؟ مفتر تبيعة أم المؤمنين معنا؟ أم حبيبة معنا يا إخوة؟ شوارد وإن كانت مجالة الموية بديت المعوية وإن كانت ما, ما حدث فيها ما حدث لا يعني نداعها ديك لا نخوط ولا نبتعه ولا نشيل ولا لأن أن الإسلام انتشر شرقاً وغرباً دخل الصير ودخل الايه ودخل فجاه زي الخلافه المويه بتاعه كويس يا ليه كل اللي قاعد جنب المويه يا شيخ اللي فتحها في القسطنطينيه فتحه ما اللي ده يزيد ابن معاويه ابن معاويه نفسه اللي فتحها القسطنطينيه كمل عيلكم الله اكبر طيب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا سفيان عن عمر طبعاً سوفيان هذا هو تعيي عن عمر هو ابن ديمار عن وهب ابن منبه عن أخي همامه ابن منبه عن معاوية رضي الله عنه ما هي قال أبو يزيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلحب في المسألة معناه؟ كان معاوية أقول بين وبين الناس بين وبين الناس شعر, بين وبين الناس شعر انشدوها الخيطون ما انشدوا انشدوها ولو يقول لك انشدوها خيطكم طيب يقولون يعني انت مره تستجبن وما تقدمش في المعارك بيقولوا قال أنا أصلاً شجاع إذا أمكانتني فرصتك فإذا لم تكن لي فرصتك فجبانك شو بديت حكمة كده العقل شجاع إذا فيه فرصة أدخل معارف الصف الأول لو فيه لو متأكد خلاص أن عارف لي أتصل أو كده واتغفر أنا في أجدم وأعطي جيشي أدخله فيه مفيش فرصة فأرجع كده يقول لك خير ملوك الإسلام معاوية بن ميهاب طيب يقول لا تلحف في المسألة كلمة الفقهاء فوالله لا يسألني أحد من شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره لن نمي على شو صلى الله عليه وسلم هذا يقول فيبارك له فيما أعطيته يعني في حث على الدعوه مع عدم السواح والالهاق فانا حدثنا ابن ابي عمر المكي فانا حدثنا سفيان متعدنا بسفيان عند الشيخ محمد جبل الله لنا تمام سفيان ابن ايه ابن عيينه ابو محمد ابن ميمون الى انا في دينا حدثني يواب بن منبه ما ودخلت عليه في داره بصنعاء اشرحوا كيف صحه هل الناس يدخلون من بلاد الحجاز الى اليمني الى صنعاء صنعاء اليمن برضه في الشام في صنعاء في الشام في صنعاء في اليمن المشهورة صنعاء اليمن معرفت يقول في داري بصنعاء اطعمني من جوزة في داري عارفيني الجوزة؟ نعم كلنا عارفين اكل منه عن باب كلام الضجع قال من جوزة جوزه الفداء عن اخي قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يقول سمعت رسول الله صلى فذكر مثله زي الحديث الاول قال روحت اتني التجيب المصري قال اخبرني ابو النور ابو النور قال اخبرني يونس بن يزيد اي علي بن شهاب قال حدثني فقاه بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت مع عوية بن أبي سفيان هو يخطب ويقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله بخيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله أو والله معطي في بعض الواتف معنا وإنما أنا قاسم ويعطي الله أو النب الآخر والله معطي باب كم بابا؟ طيب بابذا جبت بسم الله نروح تمام بعد باب النهي عن المساله عن المساله المراد سؤال المال ليس السؤال العلمي ليس السؤال ايه العلمي للفقه والمعرفه لا بس لا وهي فيها تفصيل المسائل في معنى الاقوال كلها بواياه كامل بعضه بعض بس احنا ما لقيناش كب تربيع كب خليك معايا مش كب فيزياء يعمل حاجه زي دي جاب لنا الجدي بعد كده دي الله الله يكرمك يا شيخ المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفط ولا يفطر له فيتصدق عليه نعم يعشبهم الجاهل وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يعشبهم من التعرف تعريفهم بسمان لا يسالون الناس راكيل طيب يقول هنا حدثنا قسيبه ابن ايه لسعيد ابو رجاء البغدادي حدثنا المغيرطه يعني الحزامي عن ابي الزناد ما اسمو ابي الزناد عبد الله الاخوان على الامام المديني عن, عن الاعرض عبد الرحمن ابن هوموس عن أبي وغيرة أن رسوله هذا قيل فيه من أصحي الأسانين أبو الزناد عن الأعراض عن أبي وغير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطوار الذي يطف على الناس وليطف على الناس رجل من أغنى الناس عند عمرات عند الكبار هذا ليس هذا المسكين يطفوا الهتمة والهتمة تابع فالتمرت والتمرتان قالوا فما المسكن يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغني يعني ليس عنده مكيف ولا يفضل له يعني مظهر الجميل مش لابس منابس ممزقة ولا شيء مش يقول غنى فالا هو مسكن قال ولا يفضل له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيء قال حدثنا يحيى بن أيوم المقابري وختيبة ابن سعيد قال ابن عيوب حدثنا إسماعيل هو ابن جعفة اللي هو إيه ابن أنصاري قال أخبرني شريك عن عطاء ابن يسار مولا ميمون عن أبي غير فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي ترده التمرت ولا التمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان لما المسكين المتعاف فيكم شئتم لا يسألون الناس الحافة الحافة يعني إلحاحا الآن الحافة يعني إلحاحا وتكرار حتى يتأذى المسؤول حتى إيه يتأذى المسؤول ويتمر قالوا حددنا وبكرو بن إصحاق قالوا حددنا بن أبي ماريا. من بن أبي ماريا في أعطبه؟ من بن كردون سعيدني حكا المصر الحفاظ مصر الحفاظ مصر برج الله بي. لأن مصر كان فيها حفاظ كثيرون ولازل الحمد لله بأخذ كثير قال حدثنا ابن أبي ماريام سعيد بن حكم قال أخبرنا محمد بن جعف قال. قال أخبرني الشريك قال أخبرني بارك الله فيكم عطاء بن يزار وعبد الرحمن بن أبي عمره إنه ما سمع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بذل حديث اسماعي باب كراهة المسألة للناس معنا؟ فلو حدثنا أبو بكر ابن أبشين فلو حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر ابن من؟ ابن راشد أبو عروة نزيلوا اليمن وبصرير عن عبد الله ابن مسلم تعرفون ابن معمر غزي في اليمن وقعت فيها وبقي فيها ومات فيها وأول حاجة هو قعد فترة وبعد فترة رأى أن يمشي أحسن من اليمن اليمن محتاجون إليه وإلى علم وحديث وفقه فجاء جاء واحد من قال قيد قالوا كيف نقيده قال زوجوه فزوجوه فبطي في اليابان فنفع الله بيهل الجمال إن لم يتخرج من تحت يديه إلا عبدالرزاق لا تفع عبدالرزاق الصمعان الإمام اليد معانا تخرج من تحت يديه معانا فكيف وقد انتفع كثير من الناس بمعمرهم بل كان الناس من الحجاز يرتحلون الى اليمن بسبب بعض يمشون ياخذون حديث لان معظم هناك مع ان معظم زي البصره مش البصره فين؟ وصلع فين سبحان الله جو اليمن اه كان لا رساله حق من جو البصره ولا ما هنا ولا ما كتب احرج اليمن كان مهيب كان مهيب. لا بقول بقى كده يعني, يعني ابن حجر ابن حجر اشوف مصري شايفه والله اليمن عشان الفيروزابادي صاحب النحو واللغه واللي قالها واللغريب ودرس هناك وحضر ابن حجر المشايخ وحضر صاحب كتاب ايه القاموس المحيط دايما بنشير اليه ابن حجر نفسه في المد للفيروزابادي والفيروزابادي دايما فارتحل وكان وكان مسيرته حلولنا بس اتحد له مصر من بلاد فارس بلاد فارس دي راجل اهو اتحل مصر ده يا قود ما انت بناخذ زي ما اتحل بمصر محمد ابن جرير طبر اتحل بمصر ها محمد بارك الله فيه ابن نصر المرغندي اتحل بمصر ابو القاسم ابي حاتم الرازي اتحل بمصر كان البخاري نفسه دخل مصر البخاري نفسه ترك بغداد وسكن مصر داما لشكل مصر كانت منارة من منارات العلم يوتحل إلى علمائها لشكل مهروم طيب احنا بأي مسألة معمر. هو تتا المعروف ايبا عن معمى عن معمى ابن راشد ابو عروه البصري نزيل ايه ايه عبد الله ابن مسلم اخي الزورين ماشاء الله عن حمزة بن عبد الله عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لح من عقل الله وإياك إلا سعب الحاجة أو الضرورة أو سأل سلطانا الخليفة سلطان رئيس بإتمام المسلمين معنا أوجه الماد للا مسألة ولا استشرار قال لا تزال مسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجه مزعة لحمه قالوا حدثني عمر الناط قالوا حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال معمر من معمر با؟ ابن راشد ابو عروة نزيل يمن بصري قال عن أخي زهري ما أخو زهري هذا ها؟ عبد الله عبد الله بن مسلم ونحن عندنا الزهر أصلا محمد بن مصر محمد بن مصر قال وحدثني عمر الناقض قال وحدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهرين لهذا الإسناد مثله ولم يذكر المساعدون قال أخبرنا عبد الله بن وعبد النصري حقير نصري المالكي أبو محمد قال أخبرني الليل إمام آل مصر ومفتيه الليت بن سعد أبو الحارف معنى إخوة الذي كان نصيته يملأ البلاد يملأ البلاد أي نعم السهل والجبن. حتى خشي بعض الناس على الخليفة فقال يوشي إله إلى لعبد الله عبد الله عندي نصائح حدتها في السر واحد أميرة المؤمنين تلافة مصر فإن أميرة, فإن أميرة الليت بن سعد فإن أميرة إيه الليت بن سعد طيب يقول عن عبيد الله بن أبي زعف عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع أبا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحظة قال حدثنا أبو قرأي محمد بن علاء الهداء ووصل بن عبد الأعلى قال حدثنا بن فضيل محمد بن غزوان بن فضيل أي عن عمارة من القعقع عن أبي, أبي ريض قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان الناس أموالا متكفرة فإنما يسألوا جمرا عفان الله يا فليستقل أو ليستكفر قال حدفني حد هنان بن السريد هل القعقع في الوفاة المنزلة؟ لا أدري أحتاج بس بحث ترجمة في القعقع في الوفاة المنزلة؟ الام الله تعالى عمر بن القاسم قال حدثنا الناد ابن السري قال حدثنا ابو الاحرص مع ناس النسري عن بيان ابي بشر عن قيس بن ابي حازم عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله يقول لان يغدو احدكم فيخطب على ظهره فلا تصدق بي واستنئ بي عن من الناس خير الله من أن يسال رجلا اعطاه او منعوه ذلك فان اليد العليا افضل من اليد السفلى وابدا بمن تنقص قال حدثني محمد بن حاتي السبيعي فلحدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي خالد فلتقينا ما غيره على صلى والله إلى أن يغدو أحدكم فيحضب على ظهره فيبيعه ثم ذكروا مثل حديث بيان قال حدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثني ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد قال اخترني عمر, عمر بن الحالف عن ابن شهاب عن أبي عبيد المولى عبد الرحمن بن عطف أنه سمع بوريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتازي ما أحدكم حزمة من حضابة فيحملها على ضاره فيبيعها خير لون يسأل رجل أن يعطيه أو يملعه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارين وهذا صاحب المسلم ويعني من مشيخ أيضا الإمام بخاري لما جاءه أي الإمام بخاري نعي الإمام الداريني أطلق بوجه إلى الأرض ثم قال إن تبقى تبجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع إن فجع بموت الدالب إن تبقى أنت تبقى يعني البخار نفسك إن تبقى تبجع بالأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع قال وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي قال اخبرنا مروان وابو محمد دمشقي عن حدثنا سعيد وهو ابن العزيز عن ربيعه بن يزيد عن ابي ادريس الخولاني واسم ابي ادريس الخولاني بارك الله فيكم عائل الله بن عبد الله عن ابي مسلم بن الخولاني اسمه ها عبد الله بن عبد الله بن سواد وقصته مع الحسين اسمه ايش الاسود العنسي أنه ألقاه في النار فلم يحترق الصلاة صحيح بارك الله قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إليه وأما هو عندي فأمين عفو أم مالك الأشجاعي أصحابي الجليل قال عند رسول الله على سوى السلام تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد لبيعة فقلنا قد بيعناك رسول الله قوم طال الا تبيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا قد بيعناك يا رسول الله قوم طال الا تبيعون رسول الله الله عليه وسلم قد فضصطنا ايدينا وكلنا بيعناك يا رسول الله تعلم نبيعك قال على الذي تعبدوا الله ولا تشرك به شيئا والصلاه الخمس وتطيعوا واسر كلمه خفيه ولا تسأل الناس شيء هذا الرجول التي تناسب إيه؟ الباب الذي نحن بصدده باب كراهية المسألة للناس واضح طيب قال بارك الله فيكم فلقد رأيت بعض أولئك إيه؟ ها؟ أن فريق يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه ياله يسقط وهو فوق الداعير وفوق الخيط يسقط صوته هادئ فينزل قال باب من تحب له الصدق فحدثني يحيى بن يحيى التميمي ليس بوري علك قال وكتيبه بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياق قال حدثني كنالة بن نعيم العدوية عن قريصة بن مخارق اللي هل تحملت حمالة يعني ايه دين من الديون وقرض وما إلى ذلك او كان يصلح بين الناس فيتحمل الأموال وما إلى ذلك هل تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها يعني ايه بيعاونه وسعيده وقصد لجاب الدين فقال أقم حتى تأتينا الصدقة نمر لك بهذا وقال يا طبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة حلت له المسألة حتى يصيبها ذلك ينصف هذا إيه؟ هؤلاء يعني إيه؟ بند الغارمين ها؟, ها؟, الغارمون ها؟, الغارمون ها؟ الغارمون هؤلاء يأخذون من الصدقة نعم قال بارك الله بكم يقول تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك رجل أصابت مجائحة أي اجتاحت أمواله أو أفلس إفلاسا بينا اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب طواما من عيش أي سدادا من عيش او قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء يقوم ها؟ عندكم يقوم يقوم كلكم عندكم يقوم يقوم ما شهد يقول عندكم عندك أخي محمد يقوم يقوم كله يقوم قالوا رجو أصابتهم فقط حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قوم الضائر يعني بس يعملوا كده في الحاسي تنبيه للحاشية كده لعلها يقول. يقول يقول عندك أقول الله أكبر نسخة الوحيدة نسخة الشيخ إبراهيم عندك أشياء محفظة بالميم الشيخ إبراهيم بالله أنا أعرفها بالله بس أعمله في الحاشية كده كله في نسخة في الحاشية كده بالطلب عندك كده بالميم طيب لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَهُمْ طيب عليكم وبعدين هو فعلاً النور المعلق عليه بالحشير أنا أترأ لكم بأرض كلام النور يقول حتى ثلاثة يقوم ثلاثتهم صحيح يقوم بالميم يعني أي يقومون بهذا الأمر فيقولون في لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَهُمْ وَالْحِجَّ مَكْسُورُ وإنما قال صلى الله عليه وسلم من قومي لأنهم منها الخضرة بباطلة والمال مما يخفى في العالم فليعلموا إلا من كان خبيراً بصاحبته وما تكلم أنه على المساءة يحضر بالله لن يتكلم أنه على آه. بارك الله فيكم على آه. يقوم بالمال طيب يقول لقد أصابت فلاناً فأطى فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سداداً من عيش فما سواهن من المسألة يقبصت سفتاً كلها صحيحها شح عفان الله إيه باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا إشراف قالوا حتى سنعرون بن, بن معروف قال حضرتنا عبد الله بن وهب متى عهدنا بعبد الله بن وهب وعرصم الليله ولا مت؟ الليله كلكم لنا العبادله عامل بالرياض. يلا وقت 9:34 اعطينا مجموعتكم. عبد الله واحد. بن وهب. احسن. بن يزيد مقطع. وعبد بن مبارك. وعبد بن مسلم. القاعمه بالي كم واحد لأنه نبكره؟ عبد الله بن واحد, واحد. عبد الله بن يزيد مقر عبد الله بن المبارك عبد الله بن المسلمة عن أبيك كل أولئك إذا رأوا ابن الأيع عن المصري بل أولئتهم طيب بارك الله فيك يقول حدثنا عبد الله بن واحد قالوا حدثني عملك بن يحيى تجيب المصر قال أخبرنا ابن واحد قال أخبرنا يونس ابن يزيب عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال سمعت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء شوف عمر الخطاب فأقول يعطيه أفقر من إليه مني معنى حتى أعطاني مرة بمالا فقلت أعطي أفقر إلي منك سبحان الله اندر إلى عكفة الصحابة ربما عليك قال وقال رسول الله يسأل الله عشانك خذه وما جاءك من هذا المن وأنت غير مشرف غير مستشرف غير مستشرف ولا سائل فخذه وما لا بلا نفسك طيب قال وحتى ذنها أبو الطاهر أبو الطاهر إيه المصري أيضا قال أخبرنا ابن وهد عبد الله ابن وهد قال أخبرني عمر بن الحالف والمصري أيضا عن ابن شهابه عن سلم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعطاه فكل عمر أعطيه يا رسول الله أفقر إليه مني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبع نفسك قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه طيب قال وحدثنا أبو الطاهر متى عهدنا بأبو الطاهر الليلة الليلة الاسنان السابق حسن. على أخبرنا ابن وهب عبد الله ابن أبو محمد قال عمرون قال عمرون وحدثني ابن شهابي ذلك عن السائب ابن يزيد عن عبد الله ابن السعدي عن عمر ابن الخطر رضي الله وعن رسول الله عليه السلام قال عددنا ابو تيمة ابن سعيدة قال عددنا ليتن وهو ايه ابو الحارف الفهمي المصر عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن السعيد المالك قال استعملني عمر المخطاب يعني ايه كان عملا رضي الله عنه على الصدقة فلما فرقت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالتي يعني بجعله بجعله اه بجعله, اه بجعلة فقال إنما عملت شوه الرجل يقوله إنما عملت ايه لله شوه إزاي وأجري على الله فقال خذ ما أعطيته عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل فعملني يعني أعطاني عمانة جعلا أعطان فقلت مثل قول يعني راتبا فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله عليه وسلم إذا أعطيت شيء من غير أن تسأل فكل وتصد معلنه معلنه حضراتكم يا فندم معلنه زي ما انا خلاص عندكم تمام ماشي مفيش مشاكل اخبرونا لو فيكم مشكله ولا حاجه لسلامكم يا شاء الله كده ما اقولش مفيش حاجه الله والله يجعلها لكن مش مع ان عندكم كل الاحياء ضب ضب الليل ولا حاجه كان في واحد من اول النهارده من قريب بالظبط الناس هل تعرف أن الناس ليس متعودين على الأشياء؟ الثاني يوم ستعودون بالنسبة لك الثاني يوم؟ الثاني يوم نسبة لك هل الناس ليس متعودين آه. غريب أنا فعلا مرة ماشي في الأعصر قبل كامل أسبوع كده مشيك شاب وماشي فتح صدره ولبس كده وحطط لهم سدس ومبينهولي في المظاهر وكده طيب ما حدش المظاهر دي في مصر المظاهر دي كنا في بلاس عمل صح؟ اقل شخص معه خلاته تسليحه الرشاش الخنجر المسدس دي بس اقل شخص غير بالي في البيوت الكبير ده اللي انت هنا مش متعودين كلام لما يمشي الشاب بكده هو صدره وعامل له مسدس ده ده باني ما حتى لو مرخص حاجه من بغيش وغيره حتى لو مرخص فبالك اليوم صارت فوضى وصر الأسلحة تبعه بأرخص الأثنان عفنا الله ويحويسنا لها إن شاء الله إلا إذا اضطرنا العدو ما زالش يبقى منه إن شاء الله ربك يعافينا جميعا ولا تمنوا لقاء العديد بارك الله فيكم طيب يقول بارك الله فيكم شوف كلام توجيه شوف الرجل اللي جابه عمر ده بيقول له تبخذ دي قال له لا أنا عملت دين لله وأنا عجر الله مش عايزة قال له لا بنا كنت بنفس المسألة دي مع النبي عليه الصلاة فقال لي ما جاءك من غير المسألة ولا السشرف فتماولوا أو تصدق به قال أنا أحدغني عرون بن سعيد الأيلي قال حدغني بن واحد قال عمرو بن الحارف عن بكير بن الأشد عن بصر بن سعيد عن ابن, عن ابن السعدي أنه قال استعملني عمر الخطار رضيط عنه على الصدقة بمثل حديث الليل باب كراهة الحرص الحرص على الدنيا قال حدث مازو عير بن حرق يعني في واحد يكون في علنة اخواني المال في جيبه لا في القلب وهذه تلابس بها المشكلة المال يكون في القلب هذه المشكلة لو كان مال في الجيب وكان ابو, أبو بكر من الاغنياء وكان عثمان من الأغنياء وكان حاكي ابن حزام من الأغنياء تجار الأغنياء وكان الليتي من الأغنياء لسهما عند القلب هي المشكلة لهم كان في الجيب ما في شيش كان من القلب لأنه قال في القلب هينشاغل وحيرص ويلهم ويترك الواجبات ربما يلقى في المحافظات هذه المشكلة تركبها فيك فاللابعس بالغينة مع العمل الصالح خيركم من طالع عمره وحسن عمله ولو كان نعمل مال الصالح مع العبد ايه؟ الصالح طال نترك الله حدثنا سوفيان في عيائنا عن أبي الزنان عبد الله بن بكوان عن, عن أبي ريوان يبلغ به عليه الصلاة والسلام قال قلب الشيخ شوفه قلب الشيخ شاب شاب على حب اثنتين 90 سنة 80 سنة أه. حب العيش والمال حب العيش والمال عايز طور والعمر عايزي بك كمان خمس سنين عشر سنين والمال لو, لو نقص خمسين من الألف ده مشكلة كثير تمام؟ لو نقص ثلاثين من الألف يا الله ربك يستروي السلام كانما كانما تقتف الشباب ما عندهمش هذا لكن الشايخ الشايبه اه بيقول هذا في وهذا يعني كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام عالم مترطم وقال نفس اني اقوى الحق تنبط اه حرب قال له ايه هو له الموت اناكره يقول انت احب ان اعيش قال قلب الشيخ شاب شاب كانه عنده 20 سنه ولا 30 سنه ها سنة. على حب النساء حب العيش والماء قالوا هذا قد الطير وحرمله قال اخبرنا ابن واه عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن سعيد بن المسيب ان ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلب الشيخ عن الشيبه شاب على حب فردين طول الحياة حب المال قالوا حدثني يحيى بن يحيى قالوا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبي عوانة قالوا يحيى أخبرنا أبو عوانة عن قتاد عن هنس من قتاد يا إخواننا ها من, من حلوان قالوا من هنسل بار طررت نسخة للأفنم الدور حضرتك من حلوان يا شيخ انا مركز في الصوره يا الله كانت فاال معانا سنه 79 و سنه 80 اللي كنا الموبا عليها والنار شغاله في الجو حفظنا الله و اياك سنه 79 و 80 انا 81 احسن والنار عامله كده ضرك الباقي لسه برضه قدامها الجيتار بيمو صفحه 120 القطار لسه بيمر من امامي يروحش بين ويروح لا من عبود اسمه عبود اه تمام الله يكون في عونك طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهربوا لادم وتشد من اثنتان شونسبه الحرص على المال والحرص على العمر قال حدثني ابو الحسن اسماعيل ومحمد ابن المثنى قال حجتنا معالج الشام قال حجتنا معيني يا إخوة لما يشيب الوزم ينبغي من الطعاق ولا يحرص على الدنيا والأمل الطويل ينبغي السارع السارع لأنها الساعات معدودة هذه الساعات معدودة وأوقات وضقائة معدودة حقيتها أنفاسة نعم يعني إنسان الشيبة الشيخ لما تمر عليه ساعة في الدنيا ييعلم أنها غنيمة وفرصة كمينة ما يضيعاش ضرة الله علم تكرر ولا لا الله علم النفس لم على الارض ويقول في سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله خير مما طلعت عليه الشمس النفس ابتلاء ليش يعتزل هذا عندما يتوصل التراب ويتخلى عنه الاله واصحابه الاحباب فالمشكله يزيد الامل والبقاء حب البقاء حب المال نعم فان الذهن اللهم الله الله الله. ان ان يفسل خاتمتنا وان لا يردنا الى ارض البعث اي والله شوفوا كلمه العوام بيقول لك الله لا يحوجك الله لا يحوجك كلمه مهمه بقى طيب الله لا يحوجك الله لا يحوجك لحد الله لا يحوجك ابدا كلمه دعاء في مكه قالوا حدثني ابو الحسن اسماعيل مالك بن عبد الله ومحمد بن المثنى العلج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتاد عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله يعني ايه يهرم ابن آدم وتشفه معه اثنتان خصلتان الحرص على المال والحرص على العمور قال حدثني محمد بن المحيم مشكلة اخوة الحرص على العمر يجعل انسان يسوف في التوبة خلينه كمان اسبوع كمان سهر كمان سنة كمان كبا فيتباطأ في العمل الصابح ويتباطأ في ذكر الله ويتباطأ في دعاء الله ويتباطأ في التوبة هذه المشكلة الحرص على عمر الحرص على طول الأمل ينسي ذكر الله تمام ويهبط الإنسان في الطعام ويقص القلب ولا يتذكر الموت قالوا الحرص على العمر قالوا حدثنا محمد بن مثنى بن بشار غندر محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر من هو غندر قال حدثنا شعبه بن الحجاج بن الوب في العتكي أبو بستاه. قال سمعته هذا يحدثه عن أنس بن مالك عن نبيه عليه الصلاة والسلام بنحوه باب لو أن لبن آدم واديين لبتغى ثالثا شو الطمع أيضا وفرس تعالى قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو عوان عن قتادة عن حنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم وليان من مال لابتغى وديا ثالثا ولا يمنع جوك ابن آدم إلا الطراب ويتوب الله على من فال كانت هذه آيات وليان من ذات خطأ ليه انا وديان من ما لا لا بأس. لا لاش بعض من ذهب لا باس لا باس بارك الله فيك قال على كل حال كان هذا قرانا يتلى ونسخ كان هذا قرانا منزلا ونسخ تلاوه ورسما معني ايه بارك الله فيك حدثنا ابن ابن وابن وشاء قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أقبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فلا أدري أنزل أم شيء كان يقول بمثل حديث أبي عرم جاءت روايات أن هذا كان من القرآن كما سألت في آخر حديث قال وحدثني حرمالك بن قال أقبرنا ابن وهب. قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له واديا أخر ولن يملأ فاه إلا فرع والله يتوب على منس أسأل الله أن يتوب علينا وعلينا قالوا حدثنا زهير بن حارب وعرون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد المعروف بالشاعر زيد محمدي الشاف عن ابن عبد الملك بن عبد العزيز ابن جواد قال سمعت عوفان يقول سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو ان ابن ادم ملء اواد ما لا احب أن يكون بلي مثله ولا يملأ نفسه بادم الا التراب والله يذوب على من تاب قال ابن عباس فلا ادري أمين القرآن هو أم لا لا بأس من الحلال لا بأس من اكتساب الأمواد والأرزاق ما لم يشغل الرجل على الواجب يؤدف وما لم يقع في حرام أو شبه لا بأس ولسنا نحلم على الناس شيئا أحل الله لا يفهم بعض الناس أننا نحلم على الناس الاكتساب لا الاكتساب ما دار من حلال هل احد يقول في شيء؟ فضلا يا استاذ بس بتاعته يعني اا لا حفه ان يفون لهم مثل ما ها يا بيت العاقه مثلهم الخبر يكون خبر يكون منصوب كمان مين؟ ان يقول اليهم يقول انت عندك مشاور بالنصر ده لا انا شرحت الواقع ده بالرفع عندي بالرفع أن يكون إليه مثلا عندي بالرفع عندكم بالرفع أحدكم بعله خطأ مني أنا كقراء يعني قال ابن عباس فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. هناك روايات صحية أثبتها الشيخ الأباني الصححة أن هذا كان من القرآن وفي رواية, وفي رواية زهير قال فلا أدري أمن القرآن لم يذكر ابن عباس يعني زيادة صاحب الجمالية من؟ جماليه ولا الناس في الطب شغله كبير طبعا ولام شروط الله سيدنا لا ثلاثه خير زوال بارك الله فيك طيب قال حدثنا السويدي ابن سعيد بارك الله فيكم انتم تعرفون كان السويد ايه اوهام واخطاء ومشاكل في الروايه كان يا ابن سعيد يعني يقول ايه لو لي وفي فلس كنت أغزي سويدا أقول لكم أنه عنده روايات فيها أوهار شديدة فعشة أو عنده تخاضير ولكن إمام وسلم معظور حيث احتاج إلى رواية سويد بن سعيد ومشي حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هن عن أبي حارب ابن أبي الأسود عن أبيه قال بعث أبو موسى الأشعري عبد الله ابن القيس الأشعري مشهور بالكنية إلى قراء أهل البصرة فدخل عليه ثلاثمائة رجولين فقد قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة قرأوا القرآن يعني, إيه؟ يعني حفظوا القرآن هذا معناه ليس إنهم قرأوا القرآن قرأت نظر لا هذا عن ظهر قرأوا القرآن فقال أنتم خيار أهل البصرة وفر ولا يطولن عليكم الأمد فتقسوا قلوبكم شو إزاي تحديد ونذير ونصيحة وموعظة من صحابين جليل أبي موسى الأشعاري أمير البصرة البصر كان أمير البصرة كما قصد قلوب من كان قبلكم وإنا كنا نقرأ صورة شوف ازاي كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها هكذا لا يقول أحدكم نسيت آية كذا نسيت صورة كذا إنما يقول أنسيت أو نسيت هذا بالأدب اللغم أنسيت أو نسيت من الأداب اللبضية المنطقية قال فأنسيتها غير أني قد حبلت منها لو كان لابن آدم واديان من مالين لم تغى واديا ثالثا ولا يهلع جوه ابن آدم إلا الترار وكنا نقرأ صورة كنا نشبهها المسبحات ها؟ فقول غير اني حفظته ما هي المسبحات يلا عند يولا الشيخ هاني جمال يلا بسم الحديد واحده الصدق الحج الجمعه يرباط نقول انكره بها البعض ع محمد التلون ايضا تبدا بالتسميه بعدك الله الصبر اربعه قلنا الحديد الصرف الحج انا عاوز نغبر مسبحه ها في حاجه تقول بالتضامن التضامن والسبح اه انا عايز اقول لك كده نسبحه احنا عايزين نسبحها برضه يسبحها ممكن في لكن هما بيذكروها اربعه سبحها بايه التي تستفتح بالفعل الماضي سبحها للهذا ها المصدر هذا مصدر مصدر شفت طيب فأنسيت وغير أني حافظت منها يا أيها الذين لما تقولون ما لا تفعلون فتكتبوا شهادة آه؟ فتكتبوا شهادة في عناقكم فتسألون عنها يوم القيامة هذا من المنسوخ كان تلاوت كان قرآنا فنسيحها باب ليس العنى عن كثرة العرب ما شاء الله قال حدثنا زهير بن حر وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيين عن أبي الزناد عن الأعراض عن أبي غيره قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغناء عن كفرة العراضين ولكن, ولكن الغناء غنى النفس غنى القلب غنى الإيمان غنى الروح بارك الله فيك كم من إنسان غني المال وهو غني القلب والخاطر وهو فقير القلب والخاطر وكم من إنسان فقير الجيد لكنه غني القلب هذا أمر موجود ليس في عبرة بكثرة ولكن العبرة بغنى القلب بغنى الروح بغنى الإيمان باب تخوف في, في أذان بفضل <clears> Thank <throat> you. لتخوف ما يخرج من ظهرة الدنيا قال وحدثنا يحيى بن يحيى والتنمي بن سبوري قال أخطرنا ليف بن سعد وهو بحارث الفهم المصري قال وحدثنا قتيبة مؤ بن سعيد فتطار بهم قال حدثنا ليف عن سعيد بن سعيد مقتوري عن عياذ بن عبدالله بن سعد أنه يسمع بسعيد بن سبوري يقول وسعيد كدري وسعيد المملك من السنة صحابي الجديد فقل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من ظهرة الجنة يعني ايه الافتتال بالجنة والتنافس والطمع والجشع والتناحر من أجل الجنة أن الناس إذا تنافسوا من أجل الجنة فتلوا وتناحروا وصار بينهم الشحناء والبغضاء والحق والكراهي والحسد قال يقول هنا إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الجنية فقال رجل يا رسول الله يأتي الخير بالشر يعني المال والدنيا به خير جيب شر قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتنا ثم قال كيف قلت قال قلت يا رسول الله يأتي الخير بالشر فقال له رسول الله عليه وسلم ان خير الخير إلا بخير او خير اله او بوخ خير اله ان كل ما ينبت الربيع يقط يقط طول حبط يعني ان كل ما ينبت الربيع, الربيع هذا جدول الماء جدول ايه الماء ينبت عليه ايه حشبه وكله وكل ظهورها حشيش يقول يقتلوا حبطاً أو يلموا إلا أكلة الخضرية إلا أكلة الخضرية أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس بعض الغنم كده وبعض الأنعم يأكل حتى ينهل معناه ربما يصاب ببشر أو ربما يقتله آخر. طب هي بتستقبل الشمس الأقل الشمس بتساعد على الهضم وتقعد تشطر هذا الاستقبال يمخوش حاجه هنا هو ده بيشطر حيصبه بيحويصبه تستقبل الشمس عشان تساعد على هضم احيانا يجيبوا لها ايه عشان البول بيبس عشان يفور البطن انتوا عارفينها حبوب فوار عارف عشان يلحقها قبل عشان نفك بطنها يقول لك إلا أكلت الخضر تأكل الخضر هذا الحشيش والكلأ وما إلى ذلك أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس وذلك كما إيه كما يكون في الشمس الجاه دي تشوفه كده أول النهار عامل كده تتبص هنا أما دي الشمس الجاه دي تشوفه تتبص وتنظر هنا استقبل الشمس لشان يساعد الله قال استقبلت الشمس فترط او مثل ضربه النبي عليه الصلاه والسلام لجمع المال الدنيا بينهب بينهب والتكالب عليها هذا المقصود حتى يترك الواجبات ويقع في المحرمات او يقطع الارحام او يقاتل اخاه طب من الناس ما يريد ان يحتاز على نصيب اخته صح لما في الميراث بيحصل هذه مصيبه والله جشع وطمع قال فعادت فاكلت فلم ياخذ مالا بحق ا فمن ياخذ مالا بحق يبارد لو فيه ومن ياخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي ياكل ولا يشبع قال حدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن اطيب بن سار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوهما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زارة الدنيا ومعين كان الصحابة يقولون ايه ابتلينا بالضراء حصبرنا وابتلينا بالضراء فلم نصل فلم نصل نعم فلم نصل حصلت الشيكة كبيرة الله معروف في التاريخ الإسلامي أخوهما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زارة الدنيا قال وما زهرت الدنيا يا رسول الله على بركاته الأرض أنتم عرفون قصة حديث أبو عبيدة جراح لما جاءوا سمعوا بمال جامل بحرين بحرين اليوم اللي إيران عايزة تخدد وتسلتها وتحتل كما احتلت الأحواس البحرين البحرين الإسلامية التي كانت فيها إمارة إسلامية وخلافة إسلامية مطاف خضع على بلاد الإسلام اليوم ايران برفضها وخلافة قضيها وقديدها وعدتها وعطادها وحديدها ودارها عايز استول عليها بحسب جناتنا أين استولوا هتركزوا فيها لا؟ إيه اسألوا النصر والله تعالى ألا يمكنهم وهم إذا استولوا عليها استولوا وعايزين لبعدها ولبعدها ولبعدها عشانوا ينصروا لكين أردت والحمد لله جانب الحسيني الذين يفتحوها أغنطوها بلاي الحمد أبليضت في المصر أحمد الله استولوا الحمد لله دخل الأمن احتاز عليها ودمرها واخد الالات فيها التصوير وما الى ذلك والمنسق ها ايوه ما هي بتبدا شقه برنت تكون, تكون عماير احياء كامله في مدينه زي اه زي زين بيشتروا شيا عقار بيشتروا يفسدوا الناس عقبال إنع الله سبحانه وتعالى أن لا يمكن هؤلاء لأن مصر هذي قلع من قلع السنة هذا ما فيش في خلف الله أن يخيب أملام بيو الله فجاء المال من البحرين فجاء الصحابة سمع وخضر في الليل فجاء وصلوا مع النبي على سلسان الفجر فعندما سلم على سلسان نظر في وجهه عرب وتبسع فقال أبشروا ما كؤمنون ما الفقر أخشى عليكم شو إزاي ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتتنفسوها كما تنفسوها فتغلككم كما ألا تنفسوها شو إزاي إنما أنتم فقراء ما شاء الله صبرين الحجر والحجرين صبرين أما لو جاءت الدنيا فتتعد مشكلة. مشكلة أنا قلت لكم من قبل كانوا الناس في دميارتي في في القديمة وفي مدن كثيرة من الصحيح. وعليا من الله كلهم على بعض القناة المحبة الموادية تسألوا على رأح تسألوا على رأح عندما جاءت الدنيا نبنى الأعمال وأن نبنى الأعمال معادي عارضوا بعض ووهذا حصل قال أخوة بما أخافوا عليكم ما يخرج الله لكم من زارة الدنيا قالوا وما زارت الدنيا يا رسول الله قال بركات الأرض قالوا يا رسول الله وليأت الخير في الشر قال لا يأت الخير إلا بالخير لا يأتي الخير مننا الخير, الخير, الخير إن كل ما المتر مضيع يبطل أو يلم مما يبطل بعض الأنعام لا تأكل كثير كثير أصلها منك أو يلم يعني يصيبه ألم ومرض وبشر إلا أكلة الخضر أكلة الخضر أياه الله جعل لها مخرج وعطيها كذبينها إذا أكلت استقمالت الشمس عشان تهضم وتخرج من الضيق هذا الا وهي اكله الخضر زي ايه اليمن اللي هي بماج النعم الابد الغنم البقر تستقبل الشمس هنا وهنا الا اكله الخضر معناها بانها تاكل حتى تمتد خاصرتها ساقه للشمس ثم اجدرت ما بتشوفوش الشو بتشطر بتعمل زي محمد طيب قوي كده تطلع وتنزل قال ومش كل الآن الحيوانات والبيان بتشتغل الغنب خاصة قال وبالت وثلطت وبالت هي نفست عن نفسه وثلطت أخرجت الرضيع ثم عادت فأكدت إن أشوف ثم عادت فأكدت ما تموتش هذه عارفت الطريق الله معطيها معلمها قال إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه وضعه بحقه فنعمل معونة هو فهو ومن خادم يغير حق كانك الذي يأكل ولا يشبع فالله جل قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام صاحب الاستواء عن يحيى بن كثير عن الهلال بن المجمون عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله وقال ان مما اضف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زاره ما يفتح عليكم من زاره الدنيا وزينتها فقال رجل او أويأتي الخير بالشر يا رسول الله قال فسكت عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك يعني أنت عملت حاجة في الشيء قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاقه يمسع عنه المحضاء العرق الذي يصيب الجبين وقال إن هذا السائل وكأنه حمده فقال إنه لا الخير بالشر وإن مما يندس الربيع يقتل أو يلم إلا أكلت إيه؟ الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت حاصرتها استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ثم رتعت مرة ثانية وإن هذا المال خاضر الحلون ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى عنه منه المسكين والياتين وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه من ياخذه بغير حق كان كالذي يصد ولا يشبع ويكون عليه الشديد يوم القيامه فالله يغ ما بفضل التعفف والصبر مازال ماكني من جميل قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس فيما يروي عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله ثم سألوه وأعطاهم حتى إذا مفد ما عنده قال ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم ومن يستعف في عفه الله ومن يستغني الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر هل حدثنا عبد بن حميد هل أخبرنا عبد الرزاق هل أخبرنا معمر عن الزري بهذا الإسناد نحوه باب في الكفافة والقناعة لكم مجزماتنا قال حدثنا أبو بكر بن عمي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرد عن سعيد بن أبي أيوم قال حدثني شوحبين وابن شريق عن أبي عبد الرحمن الحمولين عن عبد الله بن عمر الرجل العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أده لا شك أن القناعة كنز عظيم ومنحة من الله سبحانه وتعالى لنا قال حدثنا أبوكر بن أبي شيبة وعمر الناطي وابو سعيد الأشد قالوا قال حدثنا وفيعهم قالوا حدثنا لأعمى شحاق قالوا حدثني زهير بن حرق قالوا حدثنا محمد بن قضير عن أبي كلاهما عن عمارة بن القعقام عن أبي زرعة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد خوتا يفا عندكم بقي الشيخ إن شاء الله الشيخ محمد بن قصف كل ليلة ما شاء الله باب اعطى من سأل بفحش وغيظة الله. الله أكبر قال حدثنا عثمان بن أبي شايل وزوير بن حارب وإصحاق بن إبراهي بن حمرين. قال إصحاق أخبرنا وقال الأخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سالمة عن سلمان ابن ربيع قال قال عمر بن خطر رضي العنوك قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت والله يا رسول الله يا رسول الله ما هؤلاء كان أحق به منهم قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحشي أو يبخلوني فلست بباخل قال حدثني عمر الناقض قال حدثني إسحاق ابن سليمان الرازي قال سمعت مالكا قالوا حدثني يونس بن عبد الأعلى والنظر قال أخوانا عبد الله وعبده قال حدثني مالك بن أنس عن إصحاق بن عبد الله بن أبي طرح عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعليه رداء ندراني غليظ الحاشية فأدركه عربي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عروف النبي عليه الصلاة والسلام وقد أطلق بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال محمد مرلي من مال الله الذي عندك فأنتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء قال حدثنا جهير بن حرب قال حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارد قال حدثنا همام حاقر وحدثني زغير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا كريمة بن عمار حاقر وحدثني سلامة بن الشبيث قال حدثني أبو المغيرة قال حدثنا الأوسعيين قلهم عن إسحاق ابن عبد الله بن طلحة عن آنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث وفي حديث عن كريمة بن عمار بن الزياد عبد الله بن عبي تعرفون قصته؟ الذي جاء في الليله ها الذي جامع فيها ابو طلحه ام سليم لما مات الولد لما بعبد الله عند النبي عليه الصلاه والسلام فضرك عليه ودع له وحنكهه فرزق بتسعه من الاولاد لما كبر هذا عبد الله تزوج ورزق بتسعة من الاولاد كلهم يحفظوا القران منهم اسحاق منهم اسحاق هذا الذي بين يديه قال وفي حديث اكرمه ابن عمار من زياده قال ثم جبذه اليه جبذه رجع النبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الاعرابي وفي حديث حمام حتى شق الايه البرد الله حتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم اي مؤثره في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا كتبه بن سعيد ابو رجاء قال حدثنا ليث أبن سعد عن ابن أبي مليث عن المصر ابن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبئة ولم يعطي مخرمة شيئا وقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فانطلقت معهم قال ادخل فاجعو بي قال فدعوته له فخرج إلي عليه هو طباء منها وقال خفأت هذا لك خفأت ايه؟ خبأت يعني أنت دا دسته سبحان الله قال فنظر إليه فقال رضي مخرمه رضي مخرمه لما خلص ولده معه الخباء قال ليه الكساء قال حدثني أبو الخطر شوف أنت أنا يجي لك واحد كده يقول لك والله إذا أنا لك بدلا أن أدستسارك في باب يجبها لك كيس ماشاء الله رضي مخرمه رضي الله عليك قال حدثنا أبو الخطاب زياد أميني بس بقي حبيب كباب أبو الخطاب زياد بن يحيان حساني قال حدثنا حات بن وردان أبو صالح قال حدثنا أبو أيوب السختياني أنا عبد الله كان يمليك عن بصور من المخرمة قال, قال لي قدمك على النبي عليه الصلاة والسلام أخبئة وقال لي أبي مخرمة انطلق من إليه عسى أن يعطينا منها شيئا قال بطام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي عليه الصلاة والسلام صوباً فخرجوا معه طباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك طب نكتفي بهذا إن شاء الله درسنا الله إخوة مع هذا الختاب يوم الجمعة ان شاء الله بين مغربين وعشاء بإذن الله عز وجل ونحن باركة نريد أن ننتهي بإذن الله يا إخوة من كتاب الزكاة من أجل إذا نتعلم منه ودخلنا بكتاب الصيام إن شاء الله تعلمون قرب رمضان نريد أن نأخذ أحكام الصيام بإذن الله عز وجل سبحانك الله وبرحمة الله شهدوا الله إليه إلا أنت صوت وكذلك عفواً أنا, أنا يوم الجمعة الأربعة المقبل بإذن الله الجمعة مع روضك متلزك سبحانك الله وبرحمة الله أنا أيضاً كان عنده